مسلمون أيها الجبال قوي لا تحدي إنني أنا مسلم أنا من أمة تباني لعمر واب سعاد بن الوليد قد حباه الإله دينا فأضحت تاهب الناس كل أمر رشيد تاهب الناس كل أمر رشيد طامنين ليس يثري عزيمتي طول ترب أو عظيم فهمتي منه أعظم او عظيم فهمتي من معاظ قادت العالم للخير دهرا فاستقاموا على اعاده تجديده ولا ان دارنا الزمان سوف تعتز في غد بالوليد ما خبات جذوة العقيدة فينا لا ولا أنت راجع للوثوب يصدع ما يخدع العزفر قريما بانهزام فصولة للغضوب بانهزام فصولة للغضوب طامي يا جمال أوفا تسامي إنني ليس يكفي عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم وإذا أحل الظلام فحتم سوف ياتي الضياء بعد الغيوب تشرق الشمس فوق كل الروابي فرق بالفجر بعد ذاك الغروب قامني أو فاتسام إنني بالعلى الكودة مغرم ليس يدني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم